افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا ع عليه ا ن ه و آخرون م فقد ج ء و ا م ز ر و ق انزل ل ل ل و و ا أساطير ا أ ي اكتتبها وأصيلا بكرة تملى فهي عليه قل أ ن ه الذي يعلم السر في السماوات و ا ل أ ر ض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 أ ولكن ويقولون ح ج ر اصحاب محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إلى عمل هباء منثورا أ الجنه يومئذ خيرون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 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج, وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا